بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون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 لَكُمْ رَسُولُ الْأَمِينِ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُوا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 ذنتونا الاولى وما نحن بمن شرير فاتوا بابائنا إن كنتم صادقين اهن خير ام قوم تبعوا والذين من قبلهم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 الفصل ميقاطهم أجمعين يوم لا يغني مولع مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من الرحيم الله إنه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم